Inna alhamdulillah Nähmaduhu Nasta'inuhu Nasta'afiruhu Naudu billahi min shurur Anfusina Wa min saiyyat Aamalina Min yadil Fala muddil la Wa min yudlil Fala hadia la Waashadu an la ilaha Illallahu vahadahu La sharika la Waashadu anna muhammadan Abaduhu wa Allahumma salli ala al-Muhammadin wa ala alihi wa ashabih vaman tabi'ahum bihsalin ila yawmiddin ama baad Aangusavu cenni tafsir ki wa al Allah so ar na, ar na bi ilahiba -ugara, ilahiba -ugara naha risi taba Allah, kusi faysana haadai. Allah so ar-Rahim, idu dono khalqibisa kamid'a. Hamim, Allah o'alamu bi muradih, bihadihi alhruof. Ilaheba up ogara niya. Ma'na haulet cheidu khruoftan, ohad yamim ka. وَالْكِتَابِ كِتَابٍ كَانَ يُنْذِرُ إِلَٰهِهِ ۖ كِتَابٍ مُبِينٍ ۚ حَقَّتْ كَأَيِّنَّ يَبْدَلْكَ ۚ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ كِتَابًا كَوْحَنَّ قُرْآنًا ۚ قُرْآنًا كَأَسْو حَرَبِيَّ لُغَةَ عَرَبِيَّ لِنِسْوَي لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وإنه قرآنكو في أم الكتاب كتابك أسل كيسو كسو كيه الله المحفوظكا لدينا أكتمو أهاضي لعلي وامدك سر يا حكيم ذو حكمة وامد حكمة صاحب أفنطرب مكلة سنة إنا عنكم حد إن أذكر قرآنكا صفحة كيسي أن كنتم لأجل أن كنتم إنا دهاتين در تدمية قرآن كي نتجه سنيننا قوما قوم إنا دهاتين قوم كوم مصرفين حد قدبه وكم بدانا نرسلنا الدرلو إلهي ومن نبي النبي آه في الأولين أمضيه ردح يودان قدرمي وما يأتي إمو إمامين أمضيه رد من نبي النبي اِن لَا كَانُوا حَالًا أَيَادِبُ الْمَاهَ هَلِ يَسْتَهْزِئُونَ إِنَّهُ كُنْتَ شَيْسًا جيس بِهِ نَوَغَاس فَأَهْلَكْنَا وَاهَنَ الْبَنِيَ الشَّدَّ قُوَّ أَضَيْقَ بَضًا مِنْهُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْرِفِينَ كُوًا مُسْرِفِينَ طَلَحَ بِدَيْكَ عَرَيْ بَلَمَضَ شَنْ حَجًا سورة زخرف و سورة مكية وعينة كهذا شاء معاني دي ده وعقيدة دي سورة مكية وعقيدة دي اوبران احكام بسم الله اللهم الله مكي عيسان قبل الله سورة الله سوء الرحمن نحر استغوت نحر استغوت نحر استغالية مسلم باية استان خرسطة يا حفماتك يا روبك يا دوائشة يا رحمة نحرستا لكوبي كرنه الضوامد ودا هيستان و عام كا الى هو نتك النحرستا الله سوار الرحيم النحرستا خاص كا المؤمنين تو النحرستا ايه هدايه الى ايمانك الى علمك الى نورك الى نصرك الى غرغارك وغرغاره يو شاندي سي يكون النحرسكا را النحرستا الله اعلم بمراده إلهي أسغا كرن يا حدث يمينك اسمعناه ولا جيده و الكتاب كتاب كي إلهي لي المبين المبهر الحق من البادر كتاب كي حق عديني وبابلك كعديني أما كي المبين البين الصو عط البين الواضح كتاب الفات دي سعاد دهي معاني دي سعاد دهي واضحة إنا أنه جعلناه كتابك وعن قبل نو إلهي قرآنا قرآن قرآن كو عربيا لوقع عربيا لوني سويا لعلكم تعقلون إناد جارتان درتيغان أولكم لوقع واضح معانيه دويهي والوقع فالصاحب بضن والوقع معانيات بضن حنبارسا balki markay kooba bannaade ka la الله عليه dhexdiray sallallahu alayhi wasallam mal luqado dheehay markaas sidoos ay u garanayeen inaad fahantaan dirti an quraanka oo qabigni carabiga ilaheeyay taasna waxay ku toosay daqof kan muslim ka inuu ku dadaalo inuu luqada carabiga barto maadaama quraanka illa ku إنه مفردات ده ده قرطه إنه النحوة ده فهمه إنه صرف ده فهمه إنه بلاقه ده فهمه إنه أصولك أي قواعد كيدي فهمه ومهيم جدا وهي قفك إلهي قرآن كوافو ده يهرط ولا قد يسرنا القرآن للذكر إلهي وإن أخلق قرآن كوافو ده إن إنه هو أن سمدرات ده قفك استأعب laaki waaluu faham beeri qofkii marka lukada carabiga garanaya waa uga faham beeri ee qofka garanaya qofku marka astu luqada qos fi ka maaliisi wa kala soo bihi og yahay qofka ka hawseeyaha hal luqad ayadoo luqada kale uu ku furmay laakiin waa wax local ma istu fahm oo luqad حديث كنا بقى قرآن في ومهيم فيقي قلومات مسلمين تكاستنبصدين ومهيم تاريخ يصير دي يصيرات إناتقانا ومهيم بمان فنون تفنق وصنعب عمين قرآنكو مجي فنون تردن ويعاوين يفهم قرآنك أتفهم مجي لعلكم تعقلون اللي كي تعقلون إنا درادت أنا عربي وردكم لعربي جيو نوبح ليه قراشا ديس قرآن كي وين له في ام الكتاب كتابك اسوك سوغيه ام الكتاب ام شيء على راس الخشب ام الكتاب الله والحفظك لولا جيد قرانك يا ضمان كتب الله سويك محفوظك يسغيه هل حدين لا سو دجيو سما ودنيا لو سو دج كد من سطح يلا با تنصنوا على حبه باهر تايغن اياتك ابله لا سو دجني لدينا أكتب مؤهد وإلهي لعلي القرآن كانوا يتعطون في القرآن القرآن كانوا يتعطون في القرآن ومكانتوا يسوين تايشرفتوا يسوين تايش فضلك يسوين قفك المؤمن كان القرآن كوين ويني القرآن كانت تعملت في القرآن قد ترطعك هذا صحما قد تقبل حتى القرآن كانت تصغيره أخصانا لذلك يسعدون التصاص بها في الرحيل وأنه سبحان الله قابد هوا يوحاسو قرآن كان وكتاب وكلام الله وإن آد الله إلا ليكر الله قادوله. نبي قال نصوبا صلى الله عليه وسلم سنوى باركين كفر يا باركين وقال الله كان كتابك التوراة هذا النبي مسلم يسودكي عليه السلام. مركز هو كتاب واحدة لكي بدلي ولد. أصل الكتاب ليس يسودكي وحا لكن من كان كتابا كا واحدة لكي بدليل. نبي قال نتباركين تيكاك صلى الله عليه وسلم qaatul kufu faristay oo kitab ku xusar barkin fiiri qa tawraad farq ma ina inta cagahaada saastigaada saarto maxaa qiimo qabtaa ma noqon wax kitabki leey kor qaatuu oo aan kitabka meelan umarasi baheen labdini laaliyo kitabku waxa uu nithi sarreeyo mekaanadisi حكيم دو حكمة ومد حكماته صحيحة أفرنا تغربوا مكلا جيساني ناو إلهي لأنكم حجينا لأن أذكر القرآن كا صفحين جيسي أنكنتم لأجلي أنكنتم إنا باهاتين درايات دي قوما قوم قوم مسرفين حد قدبي در تدمية القرآن كي نكلا جيساني منه بحالة لأيات أسمعني أهل علمي الجمال وحي إلى عبد الله بن عباسج المجاهد يقير كود وحي إلى هدين موحب بإعكار تضؤون ملايين أيضا انت قرآن كي ديدين إنا من إن العذاب مساسة ملايين أيضا مطنع هدين لكن معنى اللبات أي أبديه المفسرين وأنا معنى قد تاد تابعين وإنكم فاصرين وآه إلهي وإنه وعلا نحري سبدا ومدّاً أول كيف ملكاً يديدين قرآن كا ويراداً مرحباً ما أقبلين إلهي وإنه وخو الأولي انتي أن لسهدتين ونمنات انت لسهدتين وقرياً هذا يتأثير لعليهات محيو بلو آذن كوكسوك هاي بلو آذن كاقارن حقو سيكسو عليها ما قادن قارن حقير هبان ماليكاس إراقيا نساعدتكو قال لي ميكوسو نالها لكن إلهي ومتنا حديث بذن أيبو ديدة يه أياء قرآن كيلي سودة چيني اللي سودة چيني إلا الله طمعي سترق كوي ديدة يه ببركو دعرور كدراتا هم ايدت كور دي لكر يهني لها إلهي ومتنا حديث بذن محيدات كارون إلهي إلهي يو الله يرشعط بالمين تهديد أنك مد دي أنك وحبن للمشي لكن إلهي ايبو دير الو سودة جنة الهو حيوري سبحانه افان نضربو متشيسرينه إليه عنكم حقينه مكا تشيسرينه الذكر القرآن كمية كلا تشيسرينه اي أن نمسكو عنكم القرآن امساكوه ما ينكا حيثينا القرآنك و سودة جنتي سيوى ميا كي هو رو ما يمتعيه افان مكتش يسرين عنكم حقين الذكر القرآن كمكتش يسرين أي أن نمسك عنكم القرآن امساك يعني كاها يسرين ونزير مال زلمي مركز انت سؤال دكتين مايح تأسوا نعم أن كنتم لأجل أن كنتم من هذا الزهاتين دراتي القوم قوم قوم مسرفين حال قلبي ماساسا انكتش يسرين القرآن كلاكتش يسرين إلى وغير وكم من بالان ارسلنا من نبي امن النبي النبي ا في الاولين امضيوره دخلوه وما ياتيهم امضيوره او ايمان من نبي النبي الا كانوا حال اي اعدان ما هان يستهزئون الى كتش جسن به النبي خاص ترووا ala ga sabarsina waxa la leeyay anbiyaada ilaahay siday ahaayeen jireed ummadii horo kaallabo markii laga soo diro inta badan dadku way diidii jireen xaq markaa siday u safreen anbiyaadii u sabaq u sabaq faahalkana waan helabnu ilaahay idiin shid qowaa aray badan minhum min haa'ra ka awayd baro osid darow iyo ciqaaba sidii reer caad oo kale iyo fir'aawn iyo waxa soo dhameeyay halaqnii u أي صفتهم في الإهلاك meelo badan quraanka kamidaa lagu soo sheegay mathalul awwalina ummadii hore ee tusaluu mathalul awwalina waxa feer samcidii lo haalaagay ah immadii sidoo lo haalaagay qowmi luud sidoo lo haalaagay fir'awn iyo ragii sidoo lo haalaagay meelo badan quraanka ugu soo sheegay bismillaah allahumma insaanku bilaaba suuradna allahus samarrahman naharista quud oo adoomad oo dhan ay wada haystaan naharista والكتاب كتابك ينكو دارتو إلهي كتابك المبيني اي حقا بابدلك كعديني إننا أنه جعلناه كتابك وعن قد نجل إلهي قرآنا قرآن قرآنكو قرآن عربيا لقاء عربيا لون نسمي لعلكم تعقلون لكي تعقلوا إن كتابك فهمت مدام عربي في أم الكتاب كتابك أسل كيسو كسوين الله محفوظك لدينا أبتل أيها هذا لعلي وامدك سرية قرآن كانو حكيمو ذو حكمة وامد حكمته صاحب أفن نضرب نكالتشي سيناه إليه عنكم حقين أذكر قرآن كا. صفحاً جيسي يعني نكالتشي سيناه أي أن نمسك عنكم القرآن ونزيل ما نزل منه مَن تَيْن كَحَصَّنُ وَانْتِ هَرَسُفَ دَكْتِينَ قَادَ إِنَّ مَيَقْتَاسُ مَا طَعَيره انْكُمُ لِأَجْلِي انْكُمُ إِذَا تَحَتَّنَ دَرَأَ دِفْنَنَ إِنَّ كَرْتَشَ يَسَيْنَ قُرْآنَكَ قَوْمَ كِنَ ان ضَاهَتِينَ قُمْ كَوْ مُسْرِفِينَ حُدُودَ اللَّهِ كَغُدْبَي قَالَ تَعَالَى إِلَى الْخُيُرِ وَكَمْ إِنْ في الأولين أمضيهر نحيوذان كودرنين وما يتيهم أمضيهر وإمامين من نبيه النبي إلا كانوا حالاء أهدهم ماهاني يستهزئون إنه كتشة جيسان به النبي كا. فهلبنا وانهلبنوا إلهي رأشده وعضائك بضان منهم منها أورا المصرفين كوين حد قد بيكوة كعضائك بضان بطشان حقا واحقا بشرة ماركا ومضاوات تبيو إلهي مثل الأولين أي صفة في الإهلاك مثل الأولين ومضيهور صفة إيقاب كله هلاغي قال تعالى إله حبيلي. ولا إن سألتهم والله لإن سألتهم مشركين تان هباد ويديدان نبقى صوبنا منكما خلق أبريع السماوات على ريالك والأرض بلك لا يقولنا وَحَيَاهُنَّ وَلَهنَّ خَلَقَهُنَّ وَهَا أَبُو رَيْحَانَ الرِّيَال كَيَ ذُلْكَ الْعَزِيزُ أَلَا غَالِبُكَ أَوْ دَبَّدَن أَوْهُ دُونَ مَلْمَرِيَا الْعَلِيمُ عَزِيز كَسُؤَال عَلِيمِ عِلْمِ غَبْدَان قَالَ تَعَالَى إِلَى وَحَيْرِ الَّذِي أَلْهَفَ أَبُو رَيْحَانَ وَتَعَالَى لَكُم إِلَيَّ إِلَيْسِيَ أَرْلَغَ بِخِلَيْنِ الصَّبْرُ وَالدَّيْنُ عَطْ مَرْتَان لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سِئَتُ وَهَنٌ ثَانِي لَمَّا قَاسَدْتُكُمْ مَالِي أَدُورِيدَ مَرْكَزُهُ تَان وَالَّذِي عَلِيهَا إِلَ رِيَالْكَ يَدُلْكَ أَبُورَيد نَزَلَ كِسُودَ دَتْجِي مِنْ السَّمَاءِ كُرْمَا أَمْبِيُو بِقَدْرِ قِيَاسِ يَا الْمِيزَانُ كِسُودَ دَتْجِي فَانْشُرْ بيها انسودة جنة سبب تود بلدت المغال عن نولايناي مغالته من مي تنميذ لمطي احطي كذلك نولاي تاسمول كبنتي عن نولايناي اوكري اتوك رجونا اذن كاللين صبحنا اعقره والذي الليهما إلى ريالك يلوك أبوري خلق الأزواج الموحيالك ومن أبوري كلها بمانتود اوة شعر اللهكم اني يلي من الفلك الدوماء يا ول ام و ما تركوا روحه قرطان ما شيء يني له ما غاسوا تركوا ناد قرطان لتستغوصي ادو على ظهورهم ما غاس تبقى يلكي ثم مرك دبد قرك ادو سغناتا تذكروا حسصتا نعمت الله, الله له نعمتي إذا استويتم مركز كرنغطان عليه جديد كركي سادو كرنغطان أو تقول آترا هذا سبحان الذي عليه له بالنقصان يحب كفه بيننا سقنا لنا نوصق هذا جديد كان والحال من نوصق ما كنا آمام أهام من مقرمينك وأوود له لهذا له المركوب جديد كان إن الليلي صلو. كوا وود انغونا هان عليه مسقرا ما حديث كارو ربنا الرب الكبير التب منان اقر الرب ورتغيناوي اله وين سبحانه وحي أغيهن إلى اليالك ملك أيها قمان إنه أبريء الله ونأوذ بذيه علم بذيه تصيب أي قرية إليه وإنه سبحانه ولا إن سألتم والله إن سألتم هداد ويديدوك قال هذا منكما خلط أبريء السماوات إلى اليالك والأرض ملك لا يقولنا وحليهن أليهن خلاكهن وحى أبو ري العزيز والله أود بلا العليم وعلمك بلا حافظك بالفير وحيري لا يعترفنا واعترافا وأطوصنا وقرنا بأن الخالق مدك أبو ري لذلك هو الله إن الله يهي وحده كل يسعبه لا شريك الله وهم أم اطلع أبو رتيش رصاصي قرنا وهم مع هذا يعبدون معه غيره مركز يعدنا اللحة بدينا نقير كيس ومن الأصنام ساسوية الإمام البغو بالفيري مركوا فصيرا معي رأدا أقر الله خالقها وحيقرين مشرقين تي عربين الله إن أبريق لليالك يقول لليالك وأقر بإزه وإلمه وحي كراء الله أوده للميسا ثم عبدوا غيره وعنكروا قطرته على البعث لفرد جهله ما ينفذ كراءه أي وحي إن كراءه وحي اللحاب دين قيكيس غير كيس اللحاب دين وحينا إن كراء الله إنو أوده إنه آخر صبحكه في الإنسان أن الله أبره كراءه وحينا اللحاب دين قيكيس وحينا إن كران. ين قال او وضئن هذا الصبح كرك مركا قريت اي قريان ايمان صح يالمقوم ايمان صح يالمقوم قريت باس اي قريان انه الله ابو ريد ايمانو ان صح ما تبعيد ما يري حق هذا قير ما يدو قير الديدو قال ويقف كاس ايمانك سيستريد ما هو ان صحي سيستريد عالم الايمان الحافظ محمد المحالي الكرتش ويقول ايات دليل على أن الإنسان لا يكون بإقراره ببعض الحق مؤمنا حتى يقرر بشميعه هذه آيات دائم ودليل أكتوس قفك وحضو قرره حق قبل كمتأ مؤمن نقمة إلاه حق طوض قرره وأن الكفر ببعض الحق كفر بشميعه حق قار كمتأ حق قفك ديدو وحول للمدية حق يورناً أسروا ديدي ألا ترى أن القوم قالوا حقاً مواذاً أتشاهدين قومك مشركين تي إلي كوهب لهم كلمات حقاً كلمات حقا إليه إلي دي أه إركا إريالك يبوك الله أبوري لم ينفعهم الإقرار به وقد ردوا غيره كردي أي الله خالق نمدي سمعاً في عين معايره حقي كر ديده ان الله كر ديده عباداه ليه ديده باصي ليه ديده حق قايب هباي او غلااده قايبني اي ديده قايبتا قف قطها يا مشركين ما او غلاه ان كر نورك الله ابورى قفكه اناد بدن قفك اس من بدايه الى نهايته قل qala taala ila wahihi alladhi bika la gilaabo allah tastilmaamiya ma han mushrikin tur warkodi ala alli no sheegaya ma taala ila, wuhiri, ila abu, ja'ala lakum al-ard in intagabigay Mehden gogol iska gas saho iska fariso lakum fiha fil ard dulka bihdisa as bura isku xiraan bura isku xiraan geeba isku xiraan alla kaama dhigeen wadooyu u sameeyay oo wad lamaro oo dara halgu geer gobol ka gobol kale bi qadari qiyaas ku soo dajiyay bi hasabil hayaat ha fadadka baahido inta la agtaahay li suru'ikum wa thimarikum wa shurbikum li anfusikum wal an'amikum bi yati rabban aw in qartido beeraha baabido hoolaha baabido magarooyinka حدي لا ساشو وانا وكبيري دهن هذا اونكا يا غاجدا اي الله او قرطان قال تعالى <سؤال> الى <سؤال> وحي يري فانشرنا واسو ونولين ايه فيحيينا وي فانشرنا ونولين به بسبب الماء Qur'an ka ku sheeyna marka saabuunki soobaxa deegu noqona dulki madawaya indho ku dhacayee ila wuxuuri subhanaa kaalika Qur'an ku imbaban nolayn turulka ilaahay maareyo ayu wuxu adomara ku baraarujiya sida dulkas Sa ka noqonka inta ilaahu u u geedaha uga soo marka la soo bixina fi aakhiru sina kadalika mithla dhalika ikhiya narain faso kare atuqtu rala insona walay doona roba allah bulka kushmit doona kalmani o kala markasa jirki so dalana buun kalafufa naftun ta'rdech jirki so ay dalq lewa waladhi allahi abu abu ray al aswatan wa Mimma tumbi tul ardu, ja minsa il-asmah. Ja alo, ja haabuke zer ega, miraha, ovaha, haiawaanatke. Ja maaan mahlukatke kreddue, alihi avore, kasa, eri jalke, eri jalke, eri jalke. Welli di alihi va avore, eri jalke, eri el-ezveechan, eri kullaha kemen او وتشال لكم اني يليه من الفلك حق الدوماهيا مراكيبته والانعام حولا حغوده واجيله جيلا لكره ولا حربته ما جيدت الله ان ييره جيدتك سو تركبونه اي تركبونه هو الله اصدق يركابوره مع الله ان كوغ ييره جيدتك لتستو ان تكون سوق ثم ماركاد نمبركا کو سوغناتان کا گادال تید کروا ات خستان نعمت الا تذکر ربك ان تصح سطات نعمت ربكم فبئ من عدلكم ان جديد ما. ان ماركاد گادیدت قرطینہ سک سقط ماحان توریری وح قنیریو کلتا اسق قما من عضل اسكبوا عدن حسوس ماء وعلى ربا گادیدت ماركاد کریدو کو ماركاد اک تاسوس سارتو بسم الله وینا طرا Marka atsaukab iktana võenatira al-hendurilla. Marka atsaukab võenatira atnestehedu. Allah għedik on kudjeri. Subnahaanel ledi saharalla naheda, kui ma kuna lahu ilara binalla mu kalibu, Marka atsaukab al-hendurilla, al-hendurilla, حطاي صفرت انت اسماك اقريضه ادي ادي صفقه ضري اللهم اننا سالك في سفرنا مر و بم عليه و بم يقاد كرتا ان ان دعاده صاحبتي صناه حيث سين معذب بمبكر شقيل ما و اسكمه تعلمت وانك كتاباه افكارت اتشرك كوسي دته اتتلعت بس النبي يجري اق الله عليه وسلم نافق صدا سوى ده دعتو سارو بسم Marku kuffarist on kursis, et ta on õppinud. Marku õppinud, et ta on õppinud. Kui ta on õppinud, et ta on õppinud, siis ta on õppinud, et ta on õppinud, et ta on õppinud, et ta on õppinud, et ta on õppinud, et ta on مرثا وان نعمت اصواح صطاع ليتسعو سعه ابو على ظهور ماغاس بريال كيس ثم تذكر قد من ادو صح حسوسات رب من علو ومن اي اذا استويت مركز قرن غتان عليه ما تركبونه ما ذي او واتقورو اترحابا سبحان الذي إله ما نقصان يمكن فوقينه سخر لنا هذا جديدك ميد كد كريده ماركا ميد كستد كريده الله كو ليري وال ما كنا امان اهان نقر مننا ان او نقر مننا له لهذا المركوبي gaariidkan la koray kuwa awada macaan ahaan ay bidtid lidin ina marka waa oo gaariidka ku safraaydo way ku soo xaso siyafir ila wa inna an nabu lam ku u guddo moyo u laabanaya مركته غوري مساد كاتك غوري تغتو سفر كاساس ادو سوتو اقرنا الى اسعطو وين الحصوصه واين امر قال تعالى الى هو خبير ولا ان سالتهم والله ان سالتهم هداد وي دي دا نبغا صبانا والله لا ان سالتهم هداد منكما خلق ابو ري السماوات والارض ذلكم لا يقولون وحي لهي اولي هي خلقهم في الريال ذلكم وحا ابو ري. العزيز الله غالب كوتيس مال مرتو العليم العزيز كان سؤال عن علم ربنا قال تعالى له هويري الذي الله هي ابو ري جعل لكم من كادبهي الارض ذلكم مهدا جوجل وجعل لكم فيها لي فيها ارض دخدي سُمُولا وَدُي لَعَلَّكُم تَهْتَدُون لِكَيْ تَهْتَدُوا سَادُ دَرِيهُ نُوغَارْتَان أَي لِكَيْ تَهْتَدُوا إِلَى مَقَاصِدِكُمْ وَلَدِي اللَّهِيَ أُغُورَيْ نَزَلَكَ سُودَچِي مِنَ السَّمَاءِ كُورْ مَاءَ أَمْبِي بِقَدْرِ قِيَاسٍ faashirna wa an nura inna ilay rabbihi bisababil and so that in a sabab kood bal tag nagala nolaaynay magalado may taqamato may bulka dhintay rabbi un nolaayay atuqratun idinka hadhu aqira laynin sabbixina waladhi allahi yarialka ya dhunka aburay khalaqa aburay al azwaaja wa يري من الفلك <سؤال> حق دوامها والانعام <سؤال> حق حولها ما جادي ما كان سو تركب ورا اذكريدن اي تركبونهو ليتستو ان تكون سكنات دريدو الله جيدك ان ala dhuuri laverialki sikurkode thume tevkuru ke divnaat kustan niumata rabbekom rabbege niumain tawininnin ei it is the way to markabukr nugata ili او وتقول اعتراض سبحان الذي علي بالحساني ام كف غينه سقر لنا نور ليل يو نو سخير هذا جديد كان والحال نو سخير ما كنا انان اهنين مقرنين كوي اووده له لهذا المقرر جديد كان ان ليل يسمي بتليلي ان ليل الله نور ليل وانه لم قالون كوي اوك دوما الى ربنا رب جننت كا او سيده ادون كانو سافرينو سفر اخر نواه جيره له الله من عباده ادومدي صحاله كميديه جزء ان قير الله والملايكته جوس كاسو او بنات الله له وحي سبحانه ان الانسان انسان كا لا كفور مبين بين الكفار ابل كذيسونا اسك اديهي ان تقدو ما ان تقر الله موخو كاي شيء مما يخلق أبور ابو حديث بنات قبل شي. موخو شيء ان تقرا الله موخو سميستي مما يحجي سيخلق او ابو موخو كسميستي بنات قبل واصفكم اذا كان موخو اني اولي او اني Bilbenina banina weeresha way gaab pushira marka loogu bunshaareeyo ahadum gaalada asmid ki daraba uu u yeelay beema ki daraba u bayelay li raxmanii allaah raxmaanka mathala mid shabaa u bayelay mid shabaa hadii leey raada dalla wuxuu noqonaa wajhu wajigisu muswaad danid والحال اي وجه مدوبانا هو اسغ كظيم مثك عبرسن ويا قال تعالى الله وحي يري او أي يرشوا اي ايت ايت يرون مسكبي كانيا ويجعلون لله الله ما وحي ييريان من قف يرشوا وبرباريو في الحليه وحيالها لا اسق قرخيو هو منكس والو بربارية وحيالا لاسكو قرحية غير مبين مدن عد يسكره في الخصام الضوضة وكعلوا وحي كبلكين الملائكة الملائكتي الذين الملائكتي هما يغو عباد الرحمن الله الرحمن كأدومة دي سأهادين اناثن كويدة ايش يدوم وحي حاضرين الجوبشوب خلقهم ملائكه الله ابو رستي لا ابو راي ستكتب ولا قري دونا شهادت مرقاتكود اي كمرقاتك ان ملائكه عمل كاس اي سميينه ولا waxaa laga weydii doona مرقاتياس waxaa laga weydii doona ااقيرو وقالوا قالوا waxay يلهدين لو شاء الرحمن الله الرحمن هدو دوني لها عدم إبادة الملائكة إن الملائك اللي عابدين هدو دوني لها ما عبدناهم ملائكة ما عابدنين قال تعالى إله وحيري ما اللهم قال وقمصقنا بذلك وركاس يكوحط ليا من علم وحق قال إنهم قالوا ماهان إلا يخرصون ووحقياس ومعهان إلهي وقلنا الشيخ سبحانه و مشركين طبعاً عرورك إليه ما دين أو إلهي وإنه سبحانه وتعالى أي عرور النسبيين أو إلهي عرورو الله دليل عروركو وذو شبه الوالدكيس الولد يشبه الوالد هذا الضبار كتيرا الله ولد لي معنى هذا الوحيد كتيرا الله وحشبهه تنكره وحي سمايين عرور تأييه ووكرا قيوسيهن غالدة ويلاشي يا قبدها ويلاشي جخليين قبدها يا سياره هو الله وييرادن الله دلي ايغنا و مدوغانا واسطخ قالمو الهي ولت لونس ويوا قال قالمو هادن قيب ابو ابياس سينه ان لو يلو يرو الله inna hadana wa'abidun wa wa ja'aluhu hayu min 'ibadi adomadi saala un kamid yah juz an qayba yareen juz ka's wa mala'ikata sidai mujaridiyah imam al-baqawi ta'a وحوياً إلهي قلقي جيساً نصيب كمتع أي وحي كدقين وحوياً إن عرور أليئيه مركة وملائكة الملائكة بنات الله أي رهدين سأسألو لك يا جهود إبن وشري إبقاء ورسيبوا مرأة أكثر كمفاصلين تون سأسألو لك جزء أي إلهي ويهدين وحلو لك يا جهدين وحذل الله سأسألو لك وَجَعَلُوا غَالِبُ وَحَيُّوَيْنَ لَهُ لِلَّهِ اللَّهُ مِنْ عِبَادِ أَدُومَدِ سَحَالُ كَمِيدِ جُزْءٌ قَيّب أي جُزْءٌ مِنْ عِبَادِ إذا تقدم المعطى ما كره الرضا من عبادي جُزْءٌ لغا حالينا قَيّب أَدُومَدِ أَوْ أَبُورَيْ كَمِيدِ آه أي ردين وَعُرُورُ اللَّه إِلَّا قُل إِنَّ الْإِنْسَانَ إِنْسَكَ أَوْ علي ابو رائع وافلاجا دينه اون اي قال مركا وامد ابا لك ديسي بانا كان ياله الى و اني تقب موق الى هي شيء مماك حق سيخلق ابو ر على روحك يش برات قد الى هو ان اصل و ابو ر مين عرور سميست حدو هذا عرور سمي صنع اذا قيلت ان لا لي qayti in la fixniyadna maydin ku yiri siye ku dhacro ha wa jooli ala kumuzakaru wala hukunsa tilka idan qismatu din sa wiilahi idinkama wiirashad leedeen wiirkaad leedeen kan labad leedeen allah nama gabdu leey etas waqayb ja'ira ha wa qaybin o joolu gudhisay wi anita Mimaki, ägi, sa jahlubu, uavura, kabdomi, ok, ja see, et ma ei saa, ma ei saa, ma ei saa, ma ei saa, ma ei saa, wa ei saa, ma ei saa, ma ei saa, ma ei saa, ma ei ma ei saa, ma ei saa, ma ei saa, ma ei saa, wert ku shabaa hayarruku antasawkaru waliki ka hubd nana marka gab walakhuk kan wa wa u eg marka had wa marka marka hadi galada mid allah ku wa alle ku والله وتعوج يسوخو نقرا مسود دين تبدو ويتي ويسبتله ويرمقه اوفكمركو مرقه وجهو مدوغانا وجه مدوغانه هو صغ كظيم مثل بورسن ويه مي اثرهم خرخران او انبشاشات يفرحات لهن او من الله وحده ييرين man kaso lugu barbaariyo filxiyat wax la isku qorxiyo wal lugu barbaariyo waa man kaso midan addaysakri u yahay filxisan dad ilay weena maq harur ay kutiman wa galino hadana qaybahan mawaxu u misbaynaan arur marka la korinaayo wax yar la looxhiro gacanta loogu xira dhagaha dad loogu surkadda daaba laga galina waxyaalaha la isku qurxiya lagu xirira waa lagu kaba arurta markaa waxa weeyaan gabdhaha waxyaalaha yar yar lagu xira gacanta way jidhin laga garso surki wax looga xiro dahab نقسيي ديري مي نقسيي ماركا استقربيه ساسراد لا ابا دو اودو وحق اي كولار قربو موسو قادو وحلوو خيرو وحق اي كولار ها دو اودو ووسر وودين علما ساري قانت وين واخ لوو ما دانا اوفكان نقسيي ديري ما ولا كلامو ها دو ميل ولدى أساس ترادة وحوة الإمام بن علي الكرش مركو شاكو قباحنا يحقوا ليهم آبانا يحقوا ليهم وحلو بحي حرال وقرقوا الحيو وحوو يري وحوو يري وأن الرجال لا يجوس لهم التحلي بحل النصاح تشبيها بهم حرق حلال ومهوة كحارام wa xiyaareed dumar kullu xiriraayay in ayagu isku xiriraan oo weirki uu wax kullu anwaat maahu ibn muzaydak dadat qair balana kasu soo qala laakiin macnaa balak an joogno fiiri aa damal labadni karamasiid ko waana naxq qidir 70 warka wiil hatta wa kale duway hadda kohoran nin hakeem aan hindiye koorko somaliya waxu yiri gaalada gaalada hore dafoorada ku wixirtaa waa kuwa bahdilay kuwa oo nuxsan daryow gaalka aadiga oo bahdilmay waxa ruqfoorkiis u xiraa tiintiisa aad iyo ka dhiga ay tukele waxi Waa dhankoo khalku salaamun alaykum wa salaam bandow balwaan saatu afi aan madahan ya Allah Soomaalina cilmiye kubir magaasaran bandow sida madaxa u Allah abuuray oo goli karsu lawo sana gola marka saaran ha ku baay marka Ilaahay weynaa oo abuuray hadda soo ku manta barleysu ka dhig karaa nerf ku rid Waraannoon in iska waxaanahay dibaataysan sheekh oo fiska dibaataysan oo waxa weeyo nolosha ka dhacayaan hooyo miyashaan ugu leeyo afar carruur oo ay dhashay karsatan la noolahay afarti carruurta iskuuleen legeeyey anigaana waxa ugu afarta muusey hooyadu leedahay markaa shaahay qadbah laba la orday gurigii lavadaas an ka lavada kala farqan qaada qurtiin iskuul iska dhiga tanyin waxan hayla yaab iyo shaqo waxaan iska imtixaanano nolosha ka dhacay nolosha dad ka dhacay dad Ilaahay caasibada nolosha muso koriyo waxaasi bixay magta marka warkii inta xakiim fayu soo dhacay waaya nolosha qof ka dhay haddii kelmadaas aad u dhig sidii ka marka wiil gacmaha wax ku xiraya waqf be kaanta hada ku ku xir inta wax ka gal waa inta wa waxay u qof marka la barbaarinaha wax yar la isku Mark lagu barbaariyo marku doodayan aan dooda cadaysan karaan dur marku dooda ma haday sakar waalidayaas waxay dareeday dahay hakam baqayay waani muwakirta doodka saas weeyaan hayla dood da ma haday sakarto gabar sidoo barqoo ma sakarto inay xaraaqdo qaylida ma hada oo wixii inamaalla ilaaw waa qof dhalinay hadii uu madlumad oo laga gardarin hayla ma cadaysan <تصفيق> سبحان الله إلهي وإن أي أفلقات أدوم ديسي كشبه وحجبت قال تعالى إلهي حييري وچحلو وحي كبغين الملائكة ملائبتي الذين ملائبتي هم أيو عباد الرحمن الله الرحمن أدوم ديس آده أدوم ولدك من غكر أدوم ولدك أدوم من الكيكت مرك ملائبتي وأدوم إلهي قف أدوم كيسمي مر... ولدك من غكر هذا قد الله ما كنوا اكثر حرورا بش حتى شرحت هذا الحرور اضناص وجربته مر الله مركات البحر والنقر حيال ولد اذنكم ونقكم ملائكته ادمه الهي وجعلوا وحي كدجين الرحمن الله الرحمن قدمدص اهاذن انا ثم كدجين وحي كدي وا دمر يريدين الملائكه بنات الله يريدين الى و يري سبحانه اشهدوا موحي حاضرين خلقهم ملائكه الله ابو رستوده mark Allah abu reye mi gobjok ahaayen oy ogaden in ayhiin duma waxa aad ku hadlayda wayna ogaataa in aakhiri wax laga weydiin doon kalimadka satuk arosho ila w yiri satuk وركان قالوا لهم يا رجال الملائكه تبرط الله والقرى والمرقاطي ويسالون وين لويد دورا الهورتس فكان قفوا وين الاغاط واحده كادشوا وانا وقالوا لو شاء الرحمن الله الرحمن كهدو دوري لها عدم عباده الملائكه اننا الملائكه عابدين ما عبتنا ان نعبدني هل كان صحيح لا وحيدة ريشان يقدرك على الله وحيدة ريشان إن, إن أنك الملائق عابد من هرية ألأ أقدره وحيدة ريشان إن هرية ألأ أقدره لكن بعض الكماشوات الكوكواتي رواه الكامل ما دام أقدره فاليك في ريح قدرك كوريك أي وحيد كلا سمين في اللظر وحيدة ريشان اه إلهي وإنا كفيك يا إمامك سقى قدري غاله اليوم من انت قدري ابو ريب قدركم ما توس الله رالحي ما توس ما توس يراوي ما لهم غاله او ما سمان بدارك وقاص الله قدري ان الم... سنبيال عاد من ان وحقون ايجا marke fiiris mala gaabudaayen ma wax ay uga yeen wax la wax mahfud ka ugu qoray maysan uga yeen wax mahfudka waxana ugu qoray malaa'igana aad u dhumaan aad u dhumaan qasaasi uu sameeyeen maayo وقت استصاد اي قد كان الاله يورغو غالما دورانا و انو ايمان دورانا غالما يور دورانا الوهو هو وانو قدرو وانو قمركا ما توسيو الله رالك اي الى وور انهم ايغو غالبو معهن الا يخرص وركو وحقياس ماهن واسكت قياسا و حيله ما دام اوقدر فعلي كي الذي قدلنا قدر كون واحد على شيء قال الله قدرين رأينا وكيا إيمانكا مؤمنين تجنظة واحد على شيء الله قدرين رأينا كمان قال لي ماذا؟ الله قدرين معاصيل رأينا كمان قدركم ما توصو سأسترادة إلى القياسان أرنين غيبئة واحد وقاعدته واحد تهاي الخرص في المعقولات مضمون وفي المحصوصات ممدوحة وقال الله الخرص في المعقولات وحيا لها اكريبياتك ان اطياسو تيراساسام كو تو في المحظورات مذموم وشيء وفي المحظوراتنا ممدوح لكن شيء بقى حسكاء ان اطياسو امان ورايتو سي اعقنيغا يفي بدار وطقانا بير بيرت تقصير ده فكاساتك بيرتان وحا كسو سيديه ما قلت وحيث سيدة قفق بردل انت المسكح في عانيه شيء يحسي انت قياسته وحالا في هذا الشيء يحسي الى الطريقين تصنعه وانت المسكح في عانيه وحيث سيدة قفق بردل انت المسكح لكن انتراض اقلوه في اليو اساسي كتبه يعني عقلية نفكره وحس اسأله واجعيه وضلاله لما اقلوه هذا علمك غيبك معقولاتك اقلوه قالك على الروح يري وجعلوا هي يري قالوا لا اله الا الله من عبادي قد قدمت سهالا كم يجيء جوس ان قير يياله او وحي ردهن الملائكه بنات الله ان الانسان انسان mimma ki'di sayakhluqu aghura banatin qabdo wa asfaakum idinkina mawhu'in do'ra Allah bilbina wilesha wa bushira marka lughu bishareyo wa bushira marka lughu bishareyo ahadun qalada mitka mit'a bima wahi daraba wa baga lirrahman Allah rahman ka nasana mit shabah hadilun ughu bishareyo ظل واجه وقال كاس واجه في سوقنا قانا مسوداً مت والحال أي واجه في مدوبانا هو سوق كذيم مت عبورسان أياهي قال تعالى إلى وحيري اللهم ينشعوا أي يجتريون مدخانايا ويجعلون لله اللهم وحي أياهي من قف قف كاسو ينشعوا له برباريا في الحلية وحي الله اللهم سوق والحال والمبربارية هو قف كاسو غير مبين مدن عدي سكين في الخصام الضوضة وچعل الملائكت ملائكت وحي كدقين قالتو الذين ملائكت هم يقوي الرحمن الله الرحمن كأدومة سأهابين إناثا كويتا دي ايه كدقين الشهيدو ما حاضرين خلقهم ملائكتا لأبو رستو دم ويقا قبچو Satuk tabu wala koridoona shahadato marqaatigooda way usaluna wana lawi diid doona warkaas ay ku hadle waqalu qalu wax ay raahdeen law sha'ar rahmaanu allah rahmaan ka haduu doori lahaa ay ibad addana iladatil adda malaaika ina nan malaaika aabulib haduu doori lahaa ma abatna hum ma anan aabudni ay e, madamu wasaq qaddaray fa aly kay tsasili فلا وحرم ما لهم وغما صغران بذلك وركاس القهطله من علم الحقاق <تصفيق> او ان الهي رالك ينسي غير ما جرت كتاب لي يمسرو شيخ الله هو قدرى لا ما قاطو ان رالك ينسن رالك ينس رالك لو وعدا